وَإب تق جذَلَ ف قغم ك وَمَا نَسِينَا قُدْ قُوتُ وَقُرْمَا فِي لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوما لا أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ فَأُنَامُكُمْ فَلَوْنَ كُنَّا آذَرِينَ مِنْ بَعْدِ دِينٍ أَنفَنْتُهُ لَكُنَّا ذِينَ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم هُوَ شِئَ مَا وَفَّقناهُ بِذٰلِكَ نَهُوَ أَقَلَّ دَائِلًا الْأَرْضُ تَبَغَ تَمَنَّتْ لُهُ كَمَن تَلِقَ رِيبِ إِن تَحُمِ الرَّعْلَ عَلَى نَجِيِّهِ كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا تَنقُصُ صِنْخًا عَنْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ya yeah. di yeah.